سمع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الاحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر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 نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذن بالذليل اللهم برحمتك وفضلك وجودك وكرمك اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لنا من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أفرحنا بكشف هذا الوباء اللهم أفرحنا برفع هذا الوباء برحمتك وفضلك يا سميع الدول دعاء يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام وفق امامنا بتوفيقك وايده بتاييدك اللهم وزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك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 وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين